دانجي يگتو رادوي هولر برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش عادل کریم و میوانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی ازون القرآن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله والصحبی ومن من بارزان خوشوستان بیسرانیدن جيء گرتوله ولر سلايخا گورتن ليبت خوشحال انزار اشتربه خدمت اي بارز خوشويز دگينوا لبو پيشکش كردني القيتش ني ل برنامكتان برنامي چون لقران تي بگين ل خدمت ما مستاي بارز ما مستاي اسماعيل نوري ل زانست قران يكان اي معلومي جناب تانا ل القيب يشو تیش ما خرد خسته سر رسا کان و یاساکانی تجیشتنی قرآن پیروز که توان لست تسب نماید اما درسی از قرآن پیروز بگین و لیتی بگین و تا وقت پی دانا یکشگلو آن ضربی امثال بک باس ما کرد هلق پیش او که خواه جوران منی لبها مرور و کان تی بگنو زیات ال لعنت روم بیتوه. هروها باسی تفصیلی تصريفی آیات مانکر ک همو لای نکوا آیت کانی نشانو بلکه کانی خوید خاطر رو تاو کم رو و بنو زیات البجاري نو لاي خوای جوراو توبه بکن و مرز زعی نفسی خوام بکن و خوای جورب ناسن. آب و زیاتتیش ما خرد اصر. رود دادن لجیانی امر وفاتی اول بونا وریال سر زبی هموی خواجهورا ریش خستو او با ما بستو با حکمت او با قدرش جوان دایرش تو ما بستیش اویکه خواجه مرافکان بگرنه ولی خواجهورا استا دین سر بابت چی ترخال چی ترشی دکین ولی خدمت ما ماست برز ما ماست اسماعیل کباستی تفصیلی آیته اگر تیش او سر او بابت ما بسته سیل تفصیلی آیات که خواهیم گرفت زور باسی که دیل قرآن پیرس. بیگمان دیارالله و بهت خانی را بردو کاملا گشتمان باسکت، امروش، بیارمتی خوا باسی یک لوبرگرینگو هستیارند، که از زور پیوسته لکاته کرم رو فک بیوت دم رله باش. لقرآن حالي بباجليت يبقات أويش برقي تفصيل آيات تفصيل لفصل يفصل هاتيا ومشدد كلاب فصلا يفصل تفصيلا <تصفيق> فصل يعني زيا كرنوا دانا دان كرني شد تفصيل آيات أو آيات بدانا بدانا زيا بزيا بيت اللبوي مرافقان بتوانن بأساني بشيو عزيزوان لوا حالي بل إنجا لبرهن دي خواه لا قرآن دا زور أو دستواجي بكارهن هر وقنوا من اللبوي جاري للروي الزمان اللي حالي بيين دعايدين السر مرغكاني تري بون من أخوات أفرمي هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد وصلنا الآيات لقوم يعلمون خواه أفرمي إما أستركان من ودانا دروا شاوبن شنيتاي بتخوان هي تاكو مرو وكان رن مالي ورقدن بو الا تاريكه كاني وشكايه خله تاريكه كاني دري اي سودمن بن لو ريسكو ريغي خوان بن امر خدا فر مقط فصلنا الايات فصلنا الايات دان دانو زيامن كرتول ليكتر تاكو اي وسودمن بن لوي بزلبوشي لبو خلقانك وا بيركن وا ني تيبي كن حاليبن وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايه لقوم يفقهون بهما شيابسي مروف دكاكا هموم مروف كان بوني يك نفس كنفسي يك عليه السلام دواي همي لو جاشون مايكديا او ملاين مروفكي استا لسر زيدا ان انزا هيا لسر زي استقرار الديهاشا لزير زي وانكا مردون خازف ميتا اما تفصيل يعني اي تكان من اللي بوي وزياكته توا بتوانن لبؤ قريكه تفقدك وردبتو تي رمان شي ودخات حالي بيت لو زيته هو اللي جي على الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل يتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون اجر سير كنت خور روشناي وگرميت ذات اللي كخوا ویسازاندوا منج بس روشنای من پیدا بخشیتن بالان منک ب منزیلانی با تنقنغ او دورخی خویت او دکاتن تا کو یمبتوانن هم سال هم منکم روز بج ميرين لبو جان خو منسبو پیستات لبو دیاری ک نجان خو من یاخد بو بازرگان سفر کردیم یحد بو ج اخوا او اني بدرستي بحق وخلق كردي بوبش بششل بمباز زكات كريت ايات كان تاكو تفصيل ايات فصل ايات كان كده ايات كان و بجواني اما بتوان اللي حالب لا لو زياد الله الذي رفع السماوات بغير ثم على وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقين. خواش ما نكاني برس كتب بيكولجا إن زخوش استويك دلسر عرش هر لخور من شيد استموك دلبو صد مديما هموش يدزولتو تاكو او ما ويكبوي دياري كراه. خواش فرمايشتي همو بنا والبريو دبات. يفصل الآيات دانا داني دكات زي دكاتو آيات كانوا لبومان لخورو لما نقول أستري لا لا هموي بزي لبوما بعندك هالبوما بعض كاتن تاو خو يا ما بتوانين يقيم حاجة كن كروجي دواي ها يقيمان هبي بروجي دواي أو إذا بس تفصيلي آيات. آخر آيات لسلاوي لروزمانواني تاو حال خادف رم فأرسلنا عليه مطوفان والجراد والقمل والطفاد عايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أو جليك موسى عليه السلام خا خا لبي ناردا بلا برشان داني أو هم آيات البروانة خواب دانة دان آيات لبودانة جارك طوفان جارك كلو جارك برسيتي, برسيتي بو خی هم هم مؤارد دانه ها بتوانن خونش، بلام بو هم مؤاتش با مفصلی بزیایی دانه داین لبون کذور وشم بو آوان هرتکب ریان کدومه؟ اگر این دانا دانا دانه دانه کردنو جیا کردنوی اش تکان لبوی کوام رو و بتوانن بازی حاالی. افراد ما استاد پسیارش تو لیرسر هل داد. آیا تفصیل آت هم مسائلی کند؟ قریت واین تنهى مسألة عقيدة إيمان مسألة تجريتها؟ مالا أو آتانيك يستبع بيان منك لباس تفصيل آيات ديارة باسي أستير كانوا آسمان كانوا الزويو أوانا لكاتر كوات أو بشرة تفصيل آيات ديارة بيانك لباس هروى أخوة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. دارا ليرة ببستك بستك أو باسي أو دكاتن حارتين يعمت وزينته لسر خالب مي حلال للمرف. شيء ما فيه وبيت حرامي كاتن كز ما في تسكو كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون تفصيل دا كامه حلال كامه حرامه كهمو أصل دا حلالا أصل تيدا حلالا إلا أوشت حرام دبيتن كبدق شيء صحيح وصريح بيت حرامك لوزيات الخادفة الميتن وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليظلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين لبرتی اوشته کنای خوایل سرعتی نخو، خوا به تفصیلی دانه دانه بذیا لبی بانکر نکامشت حرامه، خمر براز او همی دانه دانه بانکر لبم را کن تا خو هیش اوشینه می نتنه کو اشتک من تفصیلی آیات بله. تول لباسي همو بونو بونور تفصيل اياته لباسي حرام وحلال كب كبداخلك مكملك لا ولا مالو موصاي با غلط دا شينا اوش وانك دبيناي كملشتي لو زياتر خا ده فرمل لا فالصي يوسف عليه السلام كهاموي بازكة آخر هذا فرمي لقد كان في قصص عبرة أولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين بينه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لبرهن داستان يوسف عليه السلام كالقرآن دهاتيا اشتشيها البسرانيا باركو راس كروي لبو حقيقتي أو روداوي كلسدمي خوي رودا و دانا دان تفصيل بتفصيلي بمفصلي هموي بان خلال هداهات ورحمه الله بوشي لبو او خركاني كداني بالروابين بروابو حقيبين بينك كلكاتي خوي لسردستي يوسف عليه السلام رودا لبرهندى قصّةش بتفاصيل هاتيا نكهرقها بس كاني أسمانو زي قصة شو حرام وحلال تدريش لقرآن بس يوشي تفصيلي هاتيا تفصيلي هاتيا المستأذن تك... هيه خوي قال دفتر من تعالو قلت تعالو ما حرم ربكم عليكم ما. يعني ما بس لو يك جزء للكمل جاي إيه حلال وحرام عنده بس يوشي السادة والسكار يعني تعبير ذكريه هركس ليك دوكتابي دخنتو يعني دو دخنتو دو حديث هل دصيب التحريم كردنوبه بحلال كذا لابو خوي خوي قوري له بالتفصيل او ثاني دانا تاكو مزالي اوندا ك هوا وآرزو اشتها بكيف خوي انسان حلال وحرام دا بنيت نو خوي بك حتى خاله شكاني مشرعك اخوي قوري اودت واني وهلوا او, أو بيغامر اناشكه باذن خوي قوري حلال وحرام اقرنا له خوي قوري له بالتفصيل خوي أياتك أه... يعني حلال وحرام إذا نالبو. بتأكد إذا برندي تمر تمنش... أه... حتى بس بس بكورتي قدر سيري قرآن يمكن خوازور لو داتن كل حلال وحرام إخواننا حلال وحرام تايبة بخوي. عليه عليه الصلاة والسلام ده فرميه. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. تأكيد لا أو آتنا ذكاة وك خواجور حقي حلال وحرامي هي حتى كزمي يهود ونصاريج ذكرك خواجورا يعني أحباره ااا كان يعني بيا وأيني كانيان هل لستان بويك حلاليا قاعد حلال بو أمان حرامي عندك بهاء أرزج خوان هواش كتاه وانا شي جوريو أو كعبادة أو كسانيه ذكر لك خواجورا ما مستليرب سياد اشتهر تفصيل الكتاب سيك القرآن بعسك رايا، ماني. ما بس ما للتفصيل يعني يعني آهروا بتفصيله كتفصيل آياته كخواجرا بعسك كاتن. بس يا رشيق رينجا زورش بيه يستعنى بسومانا زور زور أجداري أو باب التيبن. ااا، لأن بذا خوا زورجر بع بعسك تم هلا.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 معنى وتمت وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدله لكلماته وهو السميع العليم او دعاتك للسورين عامه اي ستساعد صوت باص يعني زوز شنو واضح اشكر معنى يعني اوك اخذ فر سبحانه وتعالى يعني بيزقل أخواك هذنابي بكره الحكم زين أفا غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كده ونكت... لبرأوي أو برتوك الشيل أبو مروان يعني دانا دانا بزيكاري هموه هموه كأخال أو أستأنس كبر واي هبي أو نبي أو أستأنس كوا بي كاتن وأو أستأنس ني كاتن أو أستأنب كيس اليد الكوتو أو أستأنب بحكي بزاني أو ببطل بزاني هم والذين آتيناهم الكتابة. يعلمون أنه منظم ربك بالحق فلا تكونن من المترين حتى أهل كتاب أو أنك في أشتري كتاب يعنبوا هاتبوا لتوراتوا إنجلوا زبوروا هرتي كتبوا في أسرحها دانزاني أو دوابها ميخوي بله بحق لا للا يخواي يا لبيتن بحق ورجيلة بلا متر هندشان إيماني هندشان لبر هل دنيا و أهوائي دنيا و أهوائي دنيا و باسشترا إنزال يرأ أو أول جنب زي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً وشيخوا وشيخواش بريتة لبيامي خوي بريتة لخواصي خوي بريتة لبرياري خوي بريتة لو فرمانك خوي تمت وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً كواتة بيامي خوي توه تمام متواري حتى صدقا وعدله صدقا وعدله يعني صد لصاد اوك لو بامداه راستيه. راستيها راستاي اخو عدل الش ركوبي الش اوك دبتماي اوك مروف بكوت السريقه دروستو بريقه دروست ده برواط لا انجا او غينغ بزاني خو دفرمي لام بدله لكلماته وشكاني اخو بامكاني اخو برياريكاني اخو او وی کانادیت له بورینای رن مایمروف بهیش شوشی با گورانی روزگار با تپر بونی روزگار با گورانکاریلا شواز جیان گورانکاری خورونادت لبرند خو اگر تمرشاخی خو بسیغه نفیق ده فرمیتن کابل لانا فعل الجنس یعنی بمطلقيب برهای یعنی هیڅ بوارغ نا ميناتو بريد ذكر اواب لا مبدل لكلماته بهيش شي وش دي جورتي بو شكان خايده ناكرت او شان خوي هاتي ثابته كوتيه خوا يكا خوا احد خوا صمدا قيامت اوا اوا, آوا ملائكه و بيغمبرانا او حلاله او حرامه او حق او باطله هتاق يا متي اوا لا مبدل لك وهو السميع العليم إنزالوا زيات الخوادف وهذا صراط ربك مستقيمة قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون او أوريجاد روستي أوريجام مستق... مستقيم بوريجاد جوتة ريفكوبيك بتنهيت خوارخيس تاني بتن أو شئ أو شئ أو شئ صراتها قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون دان دان بزيه بدرجي باسمان كديلا ويكوا أو أي آيات أو أي كمطلبة لبو هر و هرتي بابا تشترها بالنتيزة بابا تكد بحقيقة وخوي داداتي بيست بولا بولاي نامينيت بله امام صلى خلالي وآية تانيك اخوينتو قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الآيات اشتر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون لشوين اشتر قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. كوات او آياتان تفصيل كرآت زياك راوتو الدانا دانا لابو شو قوميكا قوميكا علمي هيا قوميكا فقهي بكار دينيو دستقولاي مسالكان قوميكا تذكيري هيا وذكر دكاو و, دكا و ببيري خوي دينتو يادش دكان دكاتو كواتا دبي او قومي او كساني استفاده لو آياتان دكا لتفصيلي أو آياتان دكا لدانا داني أو آياتان دكن. که جوره صفر هي هی. بله امیراپس یارشتر سر هال دام است. تفصيلي خواهی جوره تفصیلی همو آیات کانی بورشه و کتود زیای کرد و آیات کانی برونو آشکر بیشانی مرویاتی داره. هموشی توضیح داده و باسی کرد و ایشی پیغمبر علی صلی الله و السلام و کو پیغمبره که یعنی خواهی جوره و همو به تفصیل کرد. یعنی امیرا ایشی پیغمبرت ولكن يجب بما يكون هناك اشخاص بس بس يكون هناك حقائق ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص شد ان يكون هناك يعني يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان أردت أن أبداً تشتعبتها نحن نحن نتعبتها لكن في كورتك يخطروا بعضها ويبدأت أن أبداً خدا سبحانه وتعالى في القرآن تفرمي هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين ملا. في غنبري خوشعس عليه الصلاة والسلام قال يا يكون هناك التي لاوتيآ لا سرهم خلك ملا. إن زالو خلك. خلك هي ولام ذاته ببشع ولام ذاته لسر, لسر, لسر تبلغ حتى حجتنا من هي عزرتنا من اللي تو لبو أو يك ولام ذاته إستجابي دب يتلبو تيلاواتي آيات أو تستقونا غي دون يعني كان حقائق إيمان وردودنا ضل ججربو ولكرانو خواو بر ټول د دوزه خو ناسین خو کې کار کړو پیوندې چې لګه ابو نوري او کتفاصلی خو کې کم مسمنه ونې استاباسکن او او ځدی سیم و يعلمهم الكتاب والحکمه کردارکان خو رفتارکان خو هرڅوک او تکان خو لګه خودي خو لګه خانواده خو لګه کسکاری خو لګه کوملګه لګه دولت این جفاشان نگر کامل گاهی کانی دور باری خوی ولع تانی دور باری خوی لسات سب نه گاهیک رغب خواه تونی رغب خاتن خواه دی به او و هم الكتاب والحكمة الیوندر خوشیز علی صل و سلم ناآو پیامفیل دکاتن سی لس ردند راه او مرفه تونی بکه لوازبات لوازبات لوی کوپیس بکه لتشو من هیال كاو تفاصيلك او دنمش باسمك تذكره لكات اشتري بس ان شاء الله يعني ما بس اويك خويه جوره اتاكاني تفصيل كديوت زيك كديوت دانا داني خستوت الرو او بيغمبرش يعني اوك ثاني شوين كوتوي او هل دستن با تلاوي او دانا دانا بسر او نزيق بنو خواي بنو خواي بنو جورا. او اداي بيقن بركه او استفاده كدن للتفصيل او اي ثانيه كخوياره بسك ما مسليه ريستري اي قران تفصيل كراوه اقروات يعني تفصيل كراوه حالك يا بس مان قلت مان كتاب الكتاب لو او كتابي لله خوايا كوي امري خوايا خوايا دوشتي خالق وعمر كوي امري خوايا لأنه او كتابي لها مستورة ملي. انزا او كتابي لله خوايا خوايا بس نشتك وصف دكات مبينة حكيمة تلك ايات الكتاب المبين تلك ايات الكتاب الحكيم که باس من که لبرندی نمانی با درجی باس کن. بلامو چی تفصیل و مفصل آنی لبم بکارنی علیه اکتابی لی خوی. لبرندی کاتک خواص سبحانه تعالی استیتی پامق لبم مرف بنی ری بواته پامق بنی ری شون حقيقة بناشين شون بز بتوعني كاربندات يخوي سرزوي أنزام ذاتا أو أخوات بامك برتوكش لبون أرديا بتفاصيل بمفصلية لبرهان صفة تفصيل صفة مفصلية صفاتك تعبتة لبو كتابك لبو سرزيه هذه النقل بو أكتابك لا لا سبحانه وتعالى كوه بتشي قرينك لبرهان دي اجر لقرآن ده سبحانه وتعالى الف لام را كتاب احكمت اياته هم فصلت من لدن حكيم خبير او ااتيه كما للسوري قاده فر الف لام را اجر خواتم د العلاقات داتو بس او حروف انا ذكنك إن لا او باب التشيكرين كتاب احكمت بنكرات كتاب احكمت كتابك كا اياتك ان محكمه <متحدث> ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان ذا دانا دانه دانش کرا ذاكرت عليك چونك وك بس ما كله او كتابه الى اخوائي كوي امر اخوائي بلا امانه تون درچ بس شي واز شي بس شي واز امر ثنيا امر لو كانت دي تواني بخوين كتاب اخوين توكا خواجه علي بكابكاتا او شانه كان انسان كان ذكر كان لسان الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، كقرآن ذكر، تون لا ياد بكتيرتو، بقول كتيرتو، تلفوزي تدع بكتيرتن بقرب ياد أو كاتب أو كتاب كمرم بتوني بخونتو تدابوري تياب. كتاب ثم فصلت من لدن حكيم الخبير. لا يوجد ذلك لا يوجد ذلك لا يوجد ذلك لأنه حكيم و خبيره حكيم بواتي همو كرداركاني محكمة إحكامي همو كرداركاني خوي خويك يقول لأوانش أو يكوى إحكامي همو آياتي القرآنية كدية بواتي يك حرفش نزياد نكم نشياطين إنس نشياطين جنة نزيادي نزياد كن نكم كن نباش بيخن نبدوائي بيخ هز قران كلم ولكن اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان كتاب لك ان اقول لك ان اقول لك ان في ناس يقرأ كتابك تفصلك لآياتك كمكتبة كتابه؟ قرآن, قرآن. ما بست الكتاب قرآن. قرآن إذن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا فهم لا يسمعون أو آتبن كتاب أحكمت آياته ك كتاب فصلت آياته زيادة نسيم أوسط. آه. ديتن خواتم ممكنة. أو كتابك القرآن آياته كتاب عربيا. الروج داراني بيوشبة حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لأم الكتاب شاء بلام تفصيل درا هموم محكم تفصيل درا أو زAIN ذاك لا لام راكيت تلك آيات الكتاب المبين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 لكن هناك اشخاص يمكننا ان نتعلم ما يمكننا ان نتعلم ما يمكننا ان نتعلم ما يمكننا ان نتعلم ما ان شاء الله يمكننا بس ما فرطنا الكتابة اوه باسي او كتابيك الاسماني اوه باسي او كتابيك الابوما حاتيا اخر اياتك ضرورة لو بابا تيب بس ايوا دارم يعني بسرعن بوردي تيبيني او اياتيب كان خواد وما كان هذا القرآن هذا القرآن اي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أو آيات السيوحة في للسورينس وهذا هذا هم إنزين كقولت هذا اللي بقوا اسم الشارع هذا القرآن أو قرآن بلد. هل بس لا وني للآن خلكانق الأخوار من دون الله بشر وذن وشيطان بالقوة لا إخوانه لا إخوانه إنت دا... أو خل أنا نسيه تصديقي توراته يعني بيج راس كروي توراته اوش ثاني كوانانغوري اوش ثاني كتحريفنا لكله دا اوش ثاني تي دراستا اوش ثاني تي دراستا كله باسته كما انه ان شاء الله تصديق وانا جولد هذا باسه وتفصيل الكتاب بمعرفات يقول من كتاب بمعرفة اگر انزلو نزلو آتاوانه باسي او كتابه كلا اسمانه لا كلا لا يخواه من عنده, ل... عنده لدناي بكارداني كخواه سبحانه وتعالى اذا او قرآني أو لا لا امه تفصيلي او كتابه تشون كلا دوبارة تأكيد دكامو بعض مروف ناتواني او كتابه لا يخواه ولكن يقول لك ان دبي ان هذا هو يقول لك هم هذا هو ذكر لك ان هذا توا يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول لك ان هذا هو يقول سيدي او كتابي كالاي هوتي يعني اولا هوي جورا موزازيكا اما كاي... اما هزيكا اما هزيكا المشي لبوبكارلين غير اوكالي ماتنكا هو بكاري نو بكاري هو لبو كتابي هو سطر سطر يستورغالا زمان عربي يعني بسين بحنينه اصلا كي لازالواي لغوي نوسينك نجلوسينك اصلا نخشن نخشن لو نخشن لنا نخشن لنا نخشن نخشن لنا نخشن لنا نخشن لنا نخشن العالم نخشن بيهدي من برام أما فين ما <تصفيق> بكتابي كله ما هاتي أو كتابي اللي بومهاتي محكم وتفصيل الكتاب لا ريب من رب العالمين يعني تفصيلاتك تكذب لا يا خويتي شو كلامه مب... لبرهاندي تأكيد ده كم لعلماء قديم ولبعض علماء المسلمين إني نوي بعضك بين يعني وزن يامبرديا وزن دبن إستر كقرآن معانيا كي لا يخوى هذه التفاصيل كي بغمبري خوشيز عليه الصلاة والسلام آوائي دار برية بلام أو نكبيت سواني أو رأيي بقرآن دج بقرآن قرآن تأكيد كاتو كتاب فصلت آياته كتاب فصلت آيات كتاب لا سورة دفر كتاب أحكمت, أحكمت, آياته, أحكمت آياته. آياته ثم فصلت من لدن من لدن حكيم م. خبير لسرى فصل حاميم تنزيل من الرحمن رحم كتاب قصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ليش وما كانها في عربي وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله هل بسراوني لشتغل لها بركه هم لا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريبه فيه مر بالعالم هيج ضمان تفاصيلك لا لا اخوي هاتى ومسته لمدر فتكميك لبلد اسمها ماوا هذا كم ربتك بكين لا القكاني بيشو باسي او ما كركه اخوي جوره وكوبز ذاك والقران فرقناه لتقراه على الناس على مكت ونزلناه تنزيه ليرا خد لبن على مكت بدين ليراش باسي تفصيلي آيات للايك خواهي قورا آيات كان يخوي بتفصيلي دانا دانا زيادة كاتوا لبو اوي كان زيادة لخوان زيق بنو برا برا بخوناق بخوناق خواهي قورا بنعصنو زيادة لينيا زيق زيادة شار زيبن لولاياج مدى لبو على مكتا دكري او دوشتا هر او او انسانا قابل اوانية بشو روجك او كلماتاني خواهمو ور بگريو زيبا زيبا كاتنو لسار خواي بخواي پيبگيني بمده چي کم هلا با اوانية كي خواي گورا او قناق بندية دانايا او آياتاني تفصيل دايا هر واها بزماني چي معين كبه ماوي سه سال با كالسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام او آياتاني دا بزيا لو اوية كاما نا اميد نبين كاتيك او قرآن ب شون خودم پی بگین، شون تیلهای وعایت آنها بگین، شون خواجگورت زیاد کرد تو پیویستم هم با دانا دنیا وعایت آنکه خواجگورلی ما بروند کرد تو لومای باسک دوا هم پیویستم به مدتی که، با کاتی که، با زمانی که زمانی که شی پیویز لب آخه پیگیر هم عملی کش پیویست کار کرداره که برداومی هبیتن ما باست نوی ارتبی بینی اوج وعایت اگر لب ما مکی لآخر من هم دارم نمیدم با من داری مشکلی می‌رسم استاد من داره کلا دایک دبیتن قاط شود استو اندام خانی همه‌ها بلامحیز من داره ناتوانی نقل روحیه کامل هفته‌ی کامل مانچیه کمیش لسرپیان برایم رو هم زمان هم مشکر نشی زمانی پیست پیستیه مشکب کاتن دار خوب آبید استی دکترم برده بتونم گازوری دکاری آخری دیو در راه مهتا فیرا روشنشی آسایی دبی هم زمانی دویه هم ما او واش كرنا جودي جودي ديهم فرق هم في وقت بأعمل لبر أو أو أو مروف أجر مروفك بيوتهم هم باش لي حاربي هم لي بش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 همی ب مضارحات. همی ب مضارحات. لبرهندی اما هور دشمن پیسته. هم پیست من بدان دان و جازعیه. تا خود دانه وقی هم او دانه لبای ببته. واقع حکیقت غلام من پیستی با زمانه با مکثیه. ملی. یعنی چون مثلا استعمال نمیشته مسلمان دبيستن الأخوان نوا خل على بويا بعض زكاة كأخو سبحانه وتعالى زندوة حية وقيومة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولها بل عم أقدر استايواري له ولا خم بلبتوا دس جينا سابريتن بارت شک بارت شاخ غلام تو لایش زیادی دیده تی موسو ما نکانی شو جابر کانی شو جودا کانو بوزی کانو مروی آسای هر همو وقی داده ترسیم هر همو ببيع باشه تو طریخ خوا حی قیوم لا تاخدوسینه و ولا نوم یک تسرکش یک ساتش بعضی زمان که بذار ولی متوجه نی بسرانه زمان خوا كله يوم هو في <تصفيق> دستي تدبيري امر ايدكات خوفوزان لو اسمد نا بمعنى هو رودا ورناده الاسمان كانوا بس منونيه بحكمه لقد بلام رودا هارناده هموشتا بمقدار للخي خويه كنت خيمه زانيار يورغرتن جاواز لغر او تیجیشتنو بتسپیو بفته باور یا غبار و شی قرآنی برم بفته ایمان لاناوناخي امر رو به لبرهندی هم تفصیلی دیوی هم زمانی دیوی تن چونک اگر وانه بینابته حقیقتک للاهی آمین هم زارن و من شی دین ماست از زور بمان باسی تو باسی ملاکت ما تو باسی ملاکت ما بلام بلام لجان روجانه روزاني من صنده هزب ببوني ملايكت دكي هزب دستي ملايكت دكي كملايكت ببردوام لغل مروفة كان ببردوام لبونور ديودة تيتن ببردوام كاركا انزام ذاتن كسي باقاين لين دونين لين او ناوانه خواهي هؤلاء ما هو خالقه بارئ رحمنه كريمه قديره رزاقه هؤلاء رز... ما هو بابر دوامج او نواني خواهي تدزليدك درشوية و درده كي تنزلوه دك على آسمانك و نجي لجيان ملوف ده بلام صنده هستبيدك صنده ديبينيه صنده لقريده جين بيقمانك لابران دي او را بوي اما اوان دي بداخل او سرده مواليهات اوان دي خريش كوكرنوي معرفي م... متزراد ومردوم وش ب يوناني أو ده خريش أو ن نين كوا خومن بوحقيقي تانا برازينه لبرهندي خوش يستان دوا قسم أو يقدر سير القرآن كن خاد فرمي درباري خوش عليه صلاة والسلام إنك لا على خلوق عظيم إذا أجر تعبيري كي تمشاكن خو نافرمتوا مثلاً صاحب خلق عظيم يعني خلق عظيمته لا على يعني أونداء دا بدر كوتي أوندات تيدا دروشايتا شايت أوندات دي تيدا دي ديار بوه ك كانوا أول سر أخلاقوه أول سر خلقه بوه لبرهن ده وقدين دوستو دومن خوشيست همو شاهدين ده لو, لو بواره همو شاهدين لب إنزل برهن ده مفيش من بويا ولكن من دار التي تتمتع بها من المعلومات الجوانبيه التي تتمتع <تصفيق> بها من المعلومات الجوانبيه التي تتمتع بها من المعلومات الجوانبيه التي تتمتع بها من المعلومات الجوانبيه التي